الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه ثم أما بعد يطيب لي أن أقول لكم دائما إن أحبكم في الله تبارك وتعالى والله أريد أن أراكم معي في هذه الصحبة لله عز وجل لعلي أن ألحق بكم توفني مسلما وألحقني بالصالحين اليوم انا دعائي الدائم ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين فعشان كده يعني هذه البرامج يعني بنقول لعلها يعني تكون محطات نلتقي فيها معا في الله تبارك وتعالى بس محطة ونتحرك مع بعض هنتحرك نروح فين نروح الجامع نصلي الفجر مع بعض نروح الجامع ونعزم على هذا وأخواتنا ولا أخت إن شاء الله ولا بنت من بناتنا إلا هنزبط المنبع على الفجر وقبل الفجر بشوية بحيث أن احنا كلنا خلاص عرفنا ان الفجر زي بقلنا في الحلقة الماضية والفجر أول كلمة في الصورة وآخرها إيه جنتي فاحنا مش هنعرف ندخل الجنة من غير صلاة الفجر وبعدين لما رجعنا آية يعني ورا كده فدخولي في عبادي يبقى لابد يكون فيه تفاعل مع عباد الله عز وجل ونروح نصلي في المسجد هذه المسألة بتعلي جدا الاشواق الروحية وبتقلل جدا الاشواق الأرضية والحقيقة في معيشة مع هذا المعنى واصر صلاة الفجر والتعبد لله عز وجل كتبت هذه الكلمات التي ارجو ان نعيها جيدا وان نعيش معها وهنشوف ادئية ربنا سبحانه وتعالى سوف يعطينا الكثير جدا إذا تحركنا لصلاة الفجر ونزلنا إلى المساجد وعمرنا بيوت الله تبارك وتعالى لقوله تعالى في سورة التوبة إنما القصر والحصر يعني من البداية إنما يعني مش حد غيرهم إنما يعمره مش يزور يعني على طول كل يوم إنما يعمره مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله تبدو وضعهم ايه شوف ربنا بيقول ايه فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين تاخد كده صك هداية من رب العزة سبحانه وتعالى تعالوا نشوف مع بعض هذه الكلمات النورانية التي اكرمني الله تبارك وتعالى بها والحياء كنت مسافر من مصر على البحرين مراكب الطيارة وهي طلعة بدأت استشعر فعلا اني اصعد الى ربي سبحانه وتعالى وبذاته أشعر فعلا أن الإنسان يحتاج دائما أن يأخذ السلم ده ويطلع اللي سماه ابن القيم وغيره من العلماء مدارب السالكين إلى الله رب العالمين فهنا نريد نطلع هنطلع نعمل إيه ننزل لصلاة الفجر يعني ننزل ونطلع نطلع أيوه فسجد وإيه واختارف. هي كده تنزل بس تنزل نزل الله ولقد رآه نزلتا أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة مأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ده عالم كبير جدا عالم روحان عالي راقي كلنا نحتاج إليه فكتبت مفارقات بين الأشواق الربانية والأشواق الأرضية تخيلها معايا أن الأشواق الروحية أو الأشواق الربانية بتخليك نايم ما تقدرش أبدا تستغنى عن صلاة الفجر وخايف ان الاشواك الأرضية الثقل الى الارض يشدك ينزلك ما تصليش الفجر في الجامع يوم انت تنزل انسان ينزل ينزل غير ملائي وجيء يومئذ بجهنم بينزل دركات الجنة درجات بتطلع فوق الجهنم دركات بتنزل تحت فقلت هذه الكلمات التي وفقني الله اليها الاشواق تشدي والأشواك تشجي أو تشجي من الشجن الأشواك ترضي والأشواك ترضي بتنزل لتحت، شايفين الأشواك ترضي يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فالأشواك ترضي والأشواك ترضي لو واتبع هواه فطرد نزل لما لك نام وريح جسمك تعبان انت طول الليل بارح مجهد من عمل كبير وطويل وشاق طوال اليوم وبعدين عندك شغل تاني اليوم صعب جدا ريح سويل أحد الصالحين لماذا تتعب نفسك قال راحتها أردت عايز تريح نفسك دنيا وإقرا اتعب شوية وانزل لصلاة الفجر وبعدين خد دي البداية مش دي النهاية دي البداية انت بتزبط حياتك من اول يوم لان ميزان اليوم صلاة الفجر ميزان الاسبوع صلاة الجمعة قبل الخطير يطلع المنبر ميزان العام كله شهر رمضان ميزان العمر حجة الى الرحمن دول اربع موازين خلهم كده في قلبك وعقلك ويجدانك معايا ما هنرجع لهم تاني بإذن الله تعالى فبنرجع ونقول الأسواق ترضي والأسواق ترضي الأسواق إلى الله تبكي من فرط الحب والهدا والأسواق تدمي من فيض الألم والنوى الأسواق تجعل النوم غمضة أنا نايم بس مش بغط في نوم عميق ناس صلاة الفجر ناس قيام الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر ليل العابدين لا ليل العابثين أو ليل الغافلين فهنا الأشواق إلى الله الأشواق الربانية تجعل النوم غنبا والطعام قوتا ليس امتلاء للبطن الإنسان ينام لا يستطيع أن يقوم للصلاة لا للقيام الليل ولا لصلاة الفجر هذه أشياء بتعينك عشان تصلي الفجر فالأشواق الربانية تجعل النوم غنبا والطعام قوتا والنطق ذكرى والصمت فكرة والنظر عبرا والأشواق الأرضية تجعل النوم فرقا والنطق شكوى والصمت ضجرى الأشواق الربانية تنير الليل تبتلا ورقا والأشواك الأرضية تظلم الليل سهرا وارقا الأشواق الربانية تسخ اليد عطاء وبذلا والأشواق الارضية تجعل اليد مغلولة قبض وبسطا، الأشواق الربانية تجعل المسافات إلى المساجد الى بيوت العلم الى بيوت العلماء الى اماكن فعل الخير ونفع الغير الى المؤتمرات الى الحج الى العمرة الاشواق الربانية تجعل المسافات نزهة وطربة والاشواق الأرضية تجعل السير ادبارا وهربا الاشواق الربانية جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم للموت يبتسم للموت ويستعذب سكراته ويقول إلى الرفيق الأعلى والأشواك الأرضية سحبت الفرعون إلى السحيق الأدنى الأشواك الربانية جعلت بلالا يشد عند الموت عجلوني عجلوني غدا ألق الأحبة محمدا وصحبة والأشواك الأرضية جعلت صاحبها ينعى عند الموت أخروني أخروني ودن ألقى أبا جهل وحزبه الأشواق الربانية جعلت حنظلة غسيل الملائكة ينزع نفسه ليلة عرسه من زوجته وحبة قلبه ليجاهد إرضاء لربه نبدأ ننزع ننزع أنفسنا من الفراش من الأهل وننزل لصلاة فشر في المسجد هذا فعلا يعمق وينمي الاشواق الربانية فهذه الاشواق اما الاشواق الارضية فقد عطلت ابن سلول ان يسعى نحو عزه ومجده وارتذ على عقبه الاشواق الربانية جعلت زيد ابن الدفنة يفرح لما طعن في صدره ورأى زؤابة السيف تخرج من صدر طعن في ظهره، ورأى زؤابة السيف وسال الدم فتلقاه بيده وقال فزت ورب الكعبة لانه في شوق الى الله استمر معه منذ بدأ مشواره الى الله الى صلاة الفجر في المساجد والاشواق الأرضية جعلت ابا بن يهرب من القتال في بدر خشة ان يقتل بيد فارس فقتل في مكة بيد امرأة من قومه الاشواق الربانية تجعل ارواح المحبين الذات يلتقوا في صلاة الفجر تجعل ارواح المحبين في عناق وتلاق والاشواق الأرضية تحيل حياة المتنابذين الى شقاق وطلاق الاشواق الربانية تحرك نحو المعالي والاشواق الأرضية. تحرق كل نفيس وغالي وشوقاه للقاء ربي وشوكاه مما ألقى في طريقي وذربي وشوقاه إلى صحبة نبيي وشوكاه من آلام ذنبي الأشواق في الدنيا لا تخلو من أشواك قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. والأشواق في الجنة بلا أشواق والفجر جنتي لا أشواق هنالك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا يضلل ولا يشقى في الدنيا وفي الآخرة جنات عدن تجري من تحتها الأنهار لا هم فيها ولا حزن على الإطلاق إخواني وأخواتي في الله الأشواق في الجنة بلا أشواق طب صفتهم ايه الله سبحانه وتعالى يقول بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله واستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون استبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين فطوب لمن آثر الاجلة على العاجلة ويا بؤس من عاش في أشواك الدنيا والآخرة قال تعالى في سورة الحج خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين نمت عن صلاة الفجر وصلى الإمام مع عدد محدود من الناس في صلاة الفجر فاز وخسرت نمت شوية فكرت أنك أنت ريحت جسمك أي منشيط أبدا هنقولك الحديث إن شاء الله في حلقة القادمة ماذا يحدث الإنسان مجرد ما تفوته صلاة الفجر إيه يوم وبيئة شكله وإيه ولما تصال الفجر يومك بيبقى شكله قال الله تعالى خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين فيا نعم من قادته أشواقه الربانية إلى المعالي ويا بؤس من حاطته أشواقه الأرضية بالمعاصي يا قومي يا إخواني يا أخواتي يا أبناء وبناتي رددوا معي مقولة الشاعر وهو ينسج لحن نديا في الأشواق الربانية تكون معي يا ربي تكون معي فيزداد اشتياقي وتنساب السكينة في سكوني فإلى معية دائمة مع الله تعلو فيها الأشواق لا معية دائبة مع الشيطان تتضاعف وتتقاصفنا فيها الأشواق وشوقاه إلى خلوة أناجي فيها ربي وجولة مع أحبابي في ضربي إلى مرضات ربي أحبابي إخواني وأخواتي في الله عز وجل أليست هذه الأشواق الأرضية الأشواق الربانية في مقابل هذه الأشواق الأرضية تحتاج إلى شيء من المجاهدة النفسية لكي ننطلق من أسل العادة أن نصلي في البيت قبل الشروق أو بعده إلى أن نقوم قل إنما أعذكم بواحدة أن تقوموا لله أول أمر من الله سبحانه وتعالى نبيه اقرأ بعدها يا أيها المزمل قم المتزمن اللي متغطي يا أيها المدثر اللي بعدها يا أيها المدثر قم أنا بنادي على أحبابي في الله جميعا قم قم لصلاة الفجر في المسجد لتعلو الأشواق الربانية وتتضاءل الأشواق الأرضية وستجد خيرا لم تستشعره من قبل إذا قمت لصلاة الفجر جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته